أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرَارًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَهْمٌ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّاتٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن سميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه mo na pinbola e